يُوَقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٌ عَلَى نُورٌ يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمفال للناس والله بكل شيء عليم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 ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء يحسبه الضمآن ما أن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر الوجي يغشاه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلما بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكدي راه وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ